ثمّ ما عونا للكذب أكالون للسُّحْت، فإن جاءوا كفّحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيئا.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 112. وما أولئك بالمؤمنين 113. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور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 فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ انتصدى به فهو كفرة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.